I'm oh. oh. في شكي ينعمون فارترق بيوم تأتي السماء من خير مبين Uh أسر بعبالي ليلا إنكم متبعون واترك البحر ربوى من الجنة